وين الرشاش بشل النيران، بشل يا الشان <صفيق> <متصفيق> عل النيران وين الرشاشه وين الرشاشه وين الرشاشه باش اعلن النهاه بس بس هذا كلام جاب بلغته دوله الاسلام دوله الاسلام دوله الاسلام باقيه يا قوات دوله الاسلام دوله الاسلام دوله وين رشاشي وين رشاشي وين رشاشي مش على النيران وين رشاشي وين وين النيران البركة يلا وادخل الجنه يا عظيمه الشان ووصل الجنه وادخل الجنه وادخل الجنه يا عظيمه الشان يا شان يا عظيمه الشان انا ذكر